هذا لا يعلم أحد لا يجليها لوقتها إلا هو وما المسؤول عنها بأعلم من السائل وقد قال الله جل وعلا في كتابه في سورة الجن آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولذلك قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الايه من سوره الجن ما روي من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكث في قبره أكثر من ألف سنة حتى تقوم الساعه كل هذا من القرفات ولم يثبت ذلك في شيء من كتب الحديث إذن الادعاء بأن هذه الأحرف المقطعة تدل على معرفة ما سيقع في المستقبل وعلى تحديد مدة بقاء هذه الأمة هذا نوع كما قلت من ادعاء علم الغيب وهذا نوع من الكهانة لا يجوز قبول هذا القول ولا تصديق من قال به بشكل من الأشكال قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله في الإتقان بعد أن نقل كلام السهيلي المتقدم بأن هذه الأحرف المقطعة لعلها إشارة إلى ما سيقع في المستقبل وإلى مدة بقاء هذه الأمة قال في في الجزء الثالث صفحة ثلاثين في الجزء الثالث صفحة ثلاثين قال الحافظ بن حجر هذا باطل هذا باطل أي القول بأن معنى هذه الحروف المقطعة ما تشير إليه من حساب الجمل إلى مدة بقاء هذه الأمة هذا باطل لا يعتمد عليه وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الزجر عن تعلم أبي جاد وأن ذلك نوع من السحر وأبو جاد كما تقدم معنا حرف ابجد هوز وما فيها من دلالات على حسب حساب الجمل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الزجر عن تعلم أبي جاد وأن ذلك من جملة السحر قال الحافظ السيطي وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة أي كلام الحافظ ابن حجر ليس ببعيد وأن تلك الأحرف الزعم بأنها تدل على مدة بقاء هذه الأمة ومعرفة الحوادث في المستقبل على حسب حروف أبي جاد هذا زعم باطل والقول بأن هذا باطل ليس ببعيد ولا أصل لذلك في الشريعة ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن العرب عليه رحمة الله في فوائد رحلته ومن الباطل علم الحروف المقطعة واستنباط ما تدل عليه من حوادث في المستقبل هذا باطل لا تدل الحروف المقطعة على هذا بحال وقد روى الإمام الهيثمي وذكر في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 116 في باب ما جاء في النجوم والحروف حديثا مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من تعلم أبي جاد واستنباط الحوادث في المستقبل من تلك الأحرف لكن الحديث شديد الضعف الحديث رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب معلم أبي جاد دارس في النجوم ليس له يوم القيامة عند الله خلاق قال الحافظ الهيث الهيثمي فيه خالد ابن يزيد العمري وهو كذاب خالد ابن يزيد العمري وهو كذاب لكن كما قلت ثبت هذا عن ابن عباس كما قال الحافظ ابن حجر وهذا نوع من الكهانة وإلا لم يثبت هذا الحديث فادعاء معرفة أمور الغيب ومدة بقاء هذه الأمة ومعرفة الحوادث في المستقبل من الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن نوع من الكهانة وشيء من, أس... ونوع من السحر وهذا محرم لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه ولا أن يقول به وقد ذكر أئمتنا عليهم رحمة الله أن الشرك ينقسم إلى قسمين شرك الخاصة وهو النظر في النجوم واستنباط ما سيقع في المستقبل من الح... المقطعة من حساب الجمعة وتحديد ما يقع في المستقبل من أمور الغيب هذا شرك خاصة وهو الذي كان يقع فيه الفلسفة والكهان ويقع فيه العرافون وأرباب النظر ويقولون هذه النجوم لها سعود ولها نفوس وشرك العامة وهو العكوف على القبور وعبادتها. وعليه استنباط أمور الغيب من هذه الأحرف المقطعة والزعم بأنها تدل على حوادث في المستقبل هذا من الشرك الذي كان يقع فيه خواص الفلاسفة خواص المشركين في هذه الأمة من فلاسفة ومن أهل نظر بوسطة النظر في النجوم أو بوسطة ما يستنبط من هذه الحروف المقطعة على حسب حروف الجمل قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة الجزء الثاني الصفحة 97 وقد يجتمع النوعان في كثير من بني الإنسان شرك الخاصة وشرك العامة فيعول على هوسه ونظره وعلى السعود والنحوس بواسطه النظر إلى الكواكب واستنباط حوادث في المستقبل ستقع بواسطه حساب الجمل ويعكف على القبور ويستغيث بها فيكون قبوريا نجوميا وقع في الشرك الذي وقع فيه العام والشرك الذي وقع فيه الخاصة ومما وضعه الخاصة من أحاديث تدل على شركهم وهي أحاديث موضوع إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور والحديث موضوع باتفاق أهل العلم كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الأول صفحة 56 و300 وتعرض للحديث في الجزء الحادي عشر صفحة مائتين وثلاث وتسعين ومما وضعوا في هذا المقام لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لا نفعه ماذا ما هو يحسن الظن يتمسح بقبر أو يطوف بصنم فإن ذلك سينفع لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لا نفعه وهذا كلام باطل مفترى كلام الزنادقة والملحدين كما قرر ذلك أيضا الإمام ابن تيميه عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين صفحة ثلاثمائة وثلاثين وأذكر أنني لما كنت في مصر وتعسرت معي بعض الأمور جاءني بعض طلبة العلم زائرا وقال أنا أرشدك إلى أمر إذا قلته يفرج الله عنك ويقضي حاجتك قلت وما هو قال تذهب إلى قبر الحسين تذهب إلى قبر الحسين فتطوف هناك أقل شيء سبعة أشواط وإذا توسط 21 شوطا الشوط سبعة ثلاث مرات وإذا أكمل 49 شوطا سبعة في سبعة ثم تقول وانت تطوف من أمكم في حاجة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر من امكم في حاجة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر قلت أما تستحييها الإنسان وأنت تدعي طلب العلم فاعتراه الغضب والغيظ والسخط وقال أنت تنكر كرامات الأولياء قلت ما دخل الشرك في كرامات الأولياء أما تستحي؟ من الله حب أنه يوجد في ذلك المكان الحسين أو أنه يوجد نبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أطوف بقبره وأن أقول هذا الشرك وهذا الكفر البواح من أمكم في حاجة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر ثم أكمل أشواء 49 شوطا ما أكملها حتى تنتهي حاجة أما تستحي من الله؟ هل قال الله ارجعوا, ارجعوا والجاوا إلى القبور والموتى أم قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ألجأ إليه فإذا علم صلاحا لي فيما تعسر عليه لعله يذلله ويوسره سبحانه وتعالى وبيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير وإذا كان يعلم أن في تيسير ذلك الحسير تلفا لي في دنياي واخرتي يصرفه عني وقد اختار لي ربي جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير أما أنني اقع في الشرك أما تستحي من الله فإذا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه هذا شرك العام وشرك الخاصة التعويل على النظر في النجوم واستنباط السعود والنحوس منها الخيرات والشرور وهكذا استنباط ما يقع من حوادث في المستقبل عن طريق حساب الجمل كل هذا كما قلت نوع من الكهانة وشعبة من الشرك والدعاء علم والدعاء الإنسان علم الغيب الذي ما جعل الله للعباد وسيلة إليه إخوة الكرام هذه الأحرف لا تدل إذن على مدة بقاء هذه على مدة بقاء هذه الأمة. ولا تدل على حوادث ستقع يمكن أن تستنبط تلك الحوادث من هذه الأحرف على طريقة حساب الجمل ومن عول على شيء من ذلك فهو مخرف كاهن موسوس مشعوذ مضال لا يجوز أن نأخذ بقوله ولا أن نعتبر قوله ولذلك لما اجتمع أبو الحسين النوري مع مانيا المنجم قال أبو الحسين النوري عليه رحمة الله وهو من العلماء الصالحين في هذه الأمة ترجمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع عشر صفحة سبعين في سنة خمس وتسعين ومائتين قال شيخ الطائفة في بلاد العراق له عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية وكان يقول من ادعى حالة مع الله جل وعلا وتلك الحالة منكرة في الشر فاحذر منه وابتعد عنه فاحذر منه وابتعد عنه قال أبو الحسين النوري لمن المنجم الذي يستنبط السعود والنفوس والخير والشرور وما يقع في المستقبل من النجوم ومن الحروف المقطعة فيما سيكون في المستقبل من حوادث قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أرجو رب المشتري كواكب في السماء وأنت تأخذ بالإشارة وأنا أعول على الاستخارة فكم ما بيننا أنت ترجو تخاف من زحل ومن اخاف رب زحل وترجو المشتري وأنا أرجو رب المشتري وأنت تأخذ بالإشارة. مما يكون في هذه الأبراج والأفلاك والحروف المقطعة وأما أنا فأعوله على الاستخاره فكم إذن ما بيننا وكل من كان يعول على معرفة السعود والنحوس وعلى ما سيقع في المستقبل بواسطه النظر في الأفلاك السماوية أو بواسطه استخلاص هذا من الحروف المقطعة لحسب حروف الجمل فهو مفتر مهوس وقد رد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قولهم في كتابه مفتاح السعادة فقال في الجزء الثاني في صفحة 135 الوجه الثامن عشر في بيان الرد على الذين يستنبطون السعود والنحوس والخيرات والشرور ويحددون ما يقع في المستقبل بواسطة بواسطة حروف أبيجاد جاد وبواسطة الأبراج والكواكب يقول الوجه الثامن عشر ثبوت كذبهم ثبوت كذبهم هذا يدل على أن هذا العلم لا حقيقة له ولا صحة له ثم ذكر حوادث كثيرة زادت على العشر في أنهم حددوا اوقاتا معينة لوقوع حوادث معينة ثم جاءت تلك الأوقات وما وقعت فيها تلك الحوادث ثبوت كذبهم فقال في سنة ثلاث وعشرين ومئتي اتفق المنجمون على ان المعتصم اذا خرج لفتح عمورية عم سيبوء بالفشل وسيخذل وسينكسر وسيكون النصر للروم فما بال المعتصم بهذا وذهب وفتح الله على يديه عمورية عم فقال أبو تمام الشاعر المشهور بعد الموقع السيف اصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في استبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب إلى سبعين بيتا أجازه الخليفة المعتصم على كل بيت بألف درهم أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب إذن سنة مائتين وثلاث وعشرين أجمعوا على أن المعتصم إذا خرج سيفشل فكتب الله له النصر والظفر حادثة أخرى من الحوادث التي ذكرها يقول أجمع المنجمون الذين يعولون على معرفة السعود والنحوس بواسطة النظر في الأبراج والكواكب وبما صيغة بواسطة النظر في حروف الجمل وما سيقع في المستقبل. أجمعوا على أنه سيكون في سنة خمسمائة واثنتين وثمانين خمسمائة واثنتين وثمانين سيكون في هذا العام. فريح شديدة لا ينجو منها إلا من كان في مغارة وستزيد قوة هذه الريح في العالم على الريح التي أرسلها الله على قوم عاد وستستمر ثلاثة أيام وكل من لم يكن في مغارة سيهلك ويموت يقول وقد أجمعوا على هذا واعتر الناس ذعر رعب وإنما أجمعوا على هذا قالوا لأن الكواكب في هذا التاريخ ستكون في برج الميزان وهو برج هوائي إذا اجتمعت الكواكب فيه سيكون في العالم رياح شديدة كما حصل في عهد عاد قال المنجمون والطوفان الذي حصل على عهد نبي الله نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلام اجتمعت الكواكب في برج الحوت فصار إذا طفان في العالم وإذا اجتمعت في برج الميزان سيكون هناك هواء يهلك الناس كما أغرقهم الطوفان. يقول الإمام ابن القيم الناس في ذلك الوقت وعملوا لأنفسهم مغارات وافترى الافاكون بعد ذلك خرافات كثيرة ونسبوها إلى علي رضي الله عنه وانه قال ما ينقله المنجمون عني بأنه سيقع سنة 82 وخمسمائة ريح شديدة تدمر الناس إلا من كان في مغارة فهو صحيح فصدقوه يقول اعترى الناس ذعر ورعب فلما جاء ذلك التاريخ خفت الرياح والهواء بحيث صعب على الناس التنفس من قلة الهواء الموجود في العالم فصار الإنسان يتنفس بكلفة من أجل أن يحصل الهواء والأكسجين من أجل أن يعيش وما حصل شيء من ذلك مما قالوه من أنه سيقع دمار للعالم بواسطه الرياح الشديدة التي زادت على الرياح في قومعه على الرياح التي ارسلها الله على قوم نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام على قوم عاد إذن مما يدل على كذبهم وعلى أن هذا العلم لا صحة لا ثبوت خلاف ما يقولون ثبوت كذبهم وما حددوه لم يقع في أوقات مختلفة وعليه فالقول بأن هذه الأحرف المقطعة تدل على حوادث في المستقبل هذا نوع من الكهانة روع نوع من ادعاء علم الغيب وهذا محرم لا يجوز للإنسان أن يقول به فعندنا إشكالان يتعلقان بهذا المبحث الإشكال الأول حديث ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وقد يفهم منه بعض من لا وعي له أنه يدل على استنباط حوادث مستقبل ستقع بواسطه حروف الجمل أو بوسطة عين الرمل أو ما يتعلق بهذه الأمور أنه يستطيع أن يعلم ما سيقع في المستقبل بسبب من الأسباب فلنذكر الحديث وكما قلت هو في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي ولفظ الحديث عن معاوية السلمي رضي الله عنه وروه في كتاب المساجد ومواضع الصلاه ورقم الحديث 33 في الجزء الأول صفحة 382 وكرره الإمام مسلم في كتاب السلام في باب تحرين الكهانة وإتيان الكهان ورقم الحديث هناك 21 و100 ولفظ الحديث عن معاويه السلمي معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي ياه, أم ياه اي ثكلتني امي وفقدتني ما شأنكم تنظرون إليه وهو يصلي وحديث عهد بإسلام رضي الله عنه أرضاه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت أي سكت من أجل أنهم يشيرون إليه بأن يسكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله للاسلام وان منا رجالا ياتون الكهان قال فلا تاتهم قال ومنا رجال يتطيرون يتشاءمون ببعض ما يرونه فيدفعهم ذلك الى الاحجام عما يريدون فعله فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم في روايته قال قلت ومنا رجال يخطون, منا رجال يخطون والخط هو علم الرمل أن يخط في الرمل خطوطا يقول العلماء وكيفية علم الرمل أن يخط خطوطا متتابعة بسرعة ثم يمحو خطين خطين فإن بقي بعد ذلك خط واحد فهذا علامة النجح والفوز والسعادة والتيمن وإن بقي خطاني فهذا علامة الفشل والخيبة والخسران لذلك الأمر هذا علم الرمل قلت ومنا رجال يخطون هذا محل الشاهد الذي قد يفهم بعض الناس منه خلاف المراد قال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية ما في المدينة المنورة فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلأ اعتقها قال اتني بها فأتيت بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اعتقها, أعتقها فانها مؤمنة الشاهد إخوة الكرام منا رجال يخطون قال له النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك وهذا النبي هو إدريس على نبينا وعليه صلوات الله وسلام كان يستدل على معرفة حسن الأمر أو سوءه على معرفة مآل الأمر أنه سيكون خيرا أو شرا بواسطة الخطوط في الرمل ثم يمحو كما قلت بعض الخطوط فما بقي بعد ذلك يستنبط منها ما سيكون في المستقبل لكن لا يخفى على أحد من المسلمين أن النبي معصوم وأنه يسدد ويوفق من قبل الوحي الذي ينزل عليه فالله جل وعلا جعل لنبيه إدريس على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه تلك العلامة معجزة الله، فكان يخط في الرمل ثم بعد ذلك يمسح الخطوط فما بقي يستنبط من مما بقي ما سيقع في المستقبل عن طريق إعلام الله له كما علم الله نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء الآخرين بكثير من أمور الغيب التي تقع في المستقبل لكن لا عن طريق الرمل ولا عن طريق الخطوط في الأرض لكن إدريس على نبينا عليه صلوات الله علمه الله ما سيقع في المستقبل بواسطته الخطوط التي يخطها في الأرض فمن وافق خطه فذاك وهل يمكن لإنسان أن يوافق خط إدريس لا يمكن قطعا فذاك معصوم علمه كما قلنا ربنا عن طريق الوحي ونحن ليس لنا ذلك ولذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن علم الخط والرمل حرام حش خشية أن يفهم أن نبي الله إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفعل حراما فنهانا عنه بهذا الإسلوب فقال من وافق خطه فذاك أي فهو صحيح معتبر لكن من لم يوافق خطه خط إدريس فإذا هو كاهن عراف مشعوذ دجال وليس عندنا بينه بأننا سنوافق خطه وبالتالي لا يحل لنا ذلك فذاك كان يحل له لأن الله علمه من لدنه ذلك العلم وأما نحن فلم يعلمنا ذلك. ربنا ولا أذن لنا فيه نبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لنا أن نعول عليه ذاك نبي كان يخط فمن وافق خطه فذاك فمن وافق خطه فذاك والحديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة مئتين وأربعين وتسعين قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الخامس صفحة مئة وست عشرة بإسناد صحيح لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه والحديث المتقدم من رواية معاوية بن الحكم السلمي ولفض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق علمه علمه ذاك نبي كان يخط فمن وافق علمه أي علم ذلك النبي وعلمه علم تلك الخطوط على أي شيء تدل لكن من أين لنا تلك الموافقة فإذا قلنا هذا الحديث يدل على النهي عن استنباط شيء من أمور المستقبل بعلامة من العلامات لأن ذلك كله ظن وتخمين لا يستند إلى يقين فهو نوع من الكهنه فإذا هذا الحديث لا ينبغي أن يستدل به إنسان على جواز معرفة أمور الغيب ببعض العلامات، كحروف الجمل أو علم الرمل أو النجوم وما يستنبط منها من سعود ونفوس وغير ذلك الإشكال الثاني ورد في ترجمة قاضي دمشق وهو العبد الصالح المنتجر أبو المعالي محمد ابن القاضي يحيى وهو المعروف بابن الزكي ويقال له ابن الصائغ وكل من ترجمه اثنى عليه وذكر بأنه كان من الصالحين وانظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء العشرين صفحة سبع وثلاثين ومئة يخاطب صلاح الدين الايوبي عليهم جميعا رحمة الله بعد ان فتح حلب واستولى على قلعة الشهباء وطرد الفرنج منها يقول له وكان فتح حلب في صفر يقول له وفتحك وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب.